أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا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 ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى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 فَإِذَا الْمَلَائِكَةُ قَالُوا رَبَّنَا يخشى الْقَمَرَ وَأَنْزَلْنَا فِيهِ الْأَشْيَاءَ وَأَنْزَلْنَا الْأَرْضَ وَأَنْزَلْنَا الْأَرْضَ فِيهَا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 متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية،, يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.